وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أن الروم بدات تتحرك لقتال المسلمين وتريد غزوه في بلاده وكان ذلك في فصل صيف في السنة التاسعة من الهجرة وكانت هذه السنة شديدة لم ينزل فيها مطر كثير ولم ينبذ فيها نبات كثير والحال صعبا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم جمعت الجموع تريد غزوه في بلاده وكان ذلك في زمن عسرة الناس هذا الوقت كان وقت شدة في بلد النبي الروم تجاهد الآن للمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في زمن عسرة الناس وجذب البلاد الجدب هو عدم نزول المطر وقلة النبات وشدة الحار، حين طابت الثمار وفي هذا الوقت بدأت الثمار القليلة تطيب، هذا فصل الصيف وقت تلون الثمار، والناس يحبون المقاومة في ثمالهم وظلالهم في هذا الوقت الجو حار الطعام قليل السنة كانت شديدة وهذا سيز هذا وقت ماذا هذا وقت أجاحة الشمس شديدة والنبات أو الثمار بدأت تتلون التمر يتلون والفواكه والناس يحبون أن يقيموا في ثمارهم وفي ظلالهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز قال النبي استعدوا للقتال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما يخرج في غزوة إلا وجع بغيرها عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج في غزوة ما كان يخبر عنها في العادة كان يقول نحن في هذا الطريق ولكن إلى أين نذهب لا يدرون حتى يأتي إلى المكان المطلوب فيميل إليه لكي لا ينتشر خبر هذه الغزوة قبل ذهابها وكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المرة في هذه المرة وقبل الخروج قال استعدت فنحن ذاهبون إلى تبوك لكي يعرف الناس طريقهم ولكي يعرف الناس إلى أين يذهبون ولكي يستعد الناس بكل ما يستطيعون قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قل ما يخرج في غزوة إلا وجع بغيرها وجع يعني سطر الكلام بغيرها التولية هي أن يقول كلاما وهو يريد شيئا آخر ليعمي الأخبار عن العدو كان النبي عادة يفعل هذا لكي يخفي الأخبار عن عدوه إلا في هذه الغزوة فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بمقصوده لبعد الشقة لبعد الشقة لأن المكان بعيد وفيه صعوبة ومشقة والعدو ولشدة العدو ليأخذ الناس عدتهم لذلك لكي يأخذ الناس استعدادهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإلى قبائل الاعراب يستنفرهم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المسلمين في الأماكن المختلفة إلى مكة وإلى قبائل الاعراب المختلفة يستنفرهم يطلب منهم أن ينفروا إليه يعني أن يجيئوا إليه لهذا القتال تمام وحث النبي صلى الله عليه وسلم الموسيقين على تجهيز الموسيرين الحال كما quنا صعبة فبدأ النبي يحث النبي يحث الناس ويشجعهم الموسيرين منهم يعني الأغنية أصحاب الحياة السهلة يحثه النبي صلى الله عليه وسلم ويشجعهم على تجهيز الموسيرين منهم الموسيرين الذين هم أصحاب شدة ومشقة فالنبي أمر بتجهيز الموسيرين للموسيرين فأنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه عشرة ألاف دينار وأعطى ثلاثمائة بعيل بأحلاسها وأكتابها وخمسين فرسا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الصدقة فيأتيه عثمان رضي الله عنه ويقول يا رسول الله علي مائة جمل بأكتابها وأحلاسها الحلص الحلس هو ما يوضع تحت الرحل تعرفوا ما يوضع على ظهر الجمل يجلسون عليه فهمنا هذا القتب وتحت القتب يوجد قماش خفيف مثل المنديل لكي لا يجرح ظهر الجمل هذا يسمى حلسة عثمان يقول يا رسول الله علي مئة كاملة بما تحمل فهمنا ومئة كما قلنا هذا كان كثيرا أن يقوم الناس بسداد التي هي الدية لأحد القتلى هذا يجمعونه خمسة من كل واحد عشرة هكذا ليس سهلا فهذه مئة فإذا بعثمان يقول علي مئة كاملة بما تحمل من طعام ومن كل شيء ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى الصدقة فيقوم عثمان رضي الله عنه مجلة ثانية ويقول يا رسول الله علي مئة أخرى كاملة بمكملة بما تحمل بأكتابها وأحلاسها وهذا عطاء كبير يعطي مئتي جمل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدعو الناس إلى الصدقة فيقوم عثمان رضي الله عنه يقول يا رسول الله علي مئة ثالثة طيب ثلاثمئة جمل كاملة مكملة فهمنا ثم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة فيقوم عثمان رضي الله عنه يحمل في ثوبه مالا كثيرا قيل عشرة ألاف فيضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى دع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان في ذلك اليوم اللهم يجب عنه عثمان ومن دعائه أو من كلامه صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني أي شيء يفعله عثمان بعد اليوم يغفره الله له بهذا فهمنا يعني إن هذا العطاء قد جعل عثمان رضي الله عنه في درجة عالية عند الله حتى إن الله رضي عنه فلا يضره شيء بعد اليوم وليس معنى ذلك أن عثمان رضي الله عنه يفعل الفواحش بعد ذلك ليس هذا بل المعنى أن الله سبحانه يحفظه ولا يضل سقط أو خطأ أو شيء قليل يقع فيه وليس معناها أن عثمان له الحجية أن يفعل ما يريد، فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وجهز أيضا خمسين فلسا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اللهم عن عثمان، فاني راض عنهم؟ طيب. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد جاء بكل ماله، جاء بكل ما يملك وهو بعض وألف درهم، فقال لهم له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أبقيت لأهلك شيئا؟ يعني هل تركت شيئا لأهلك نحن سنذهب إلى تبوك تستغرق رحلته شهرين أو أكثر فهل تركت لأهلك مالا يكفيهم لطعامهم لحياتهم حتى تعود قال له يا رسول الله تركت لهم أبقيت لهم الله ورسوله أنا تركتهم على دين وهذا يكفيهم وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله أما عمر فقد جاء بنصف ماله وجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمائة أوقية، وجاء العباس وطلحة بمال كثير وتصدق عاصم بن عدي بسبعين وسقا من تمر وأرسلت النساء بكل ما يقدرن عليه من حليهن حتى النساء التي كان عندها شيء من الذهب كانت تتصدف به لتجهيز الجيش وجاء سبعة أنفس سبعة رجال من فقراء الصحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون إليه أن يحملهم يا رسول الله نريد أن نأتي معك إلى الجهاد ولكننا فقراء ليس عندنا شيء ليس عندي جمل يحملني حتى تبوك هذا مكان بعيد وأنا فقير ليس لدي شيء فيا رسول الله ساعدني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد ما أحملكم عليه ليس عندي ما يكفي هذه ثلاثمائة جمل ونحن ذاهبون لقتال الروم الروم طيب يحتاجون جيشا الروم كما رأينا من قبل ذهب ثلاثة ألاف من المسلمين في مؤتة ووجدوا أمامهم بين مائة وخمسين إلى مائتي ألف فإن فكم رجلا يذهب إليهم هذه المؤتة لو قدرنا أنه يذهب عشرة ألاف عشرين ألفا من المسلمين لو قدرنا هذا فأين تذهب ثلاثمية بين عشرين ألف ثلاثمية التي قدمها عثمان هذا شيء عظيم كثير بالنسبة لشخص ولكن نتكلم عن العدد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ليس عندي ما أحملكم عليه فرجع هؤلاء السبعة وأعينهم تفيض من الدمع عيونهم لا نقول تبكي بل تفيض بكاء يبصر البكاء منها يبكون بكاء شديدا حزنا ألا يجدوا ما ينفكون هم يحزنون أنهم لا يجدون نفقة ينفكونها في سبيل الله فعند ذلك قام عثمان رضي الله عنه فتحمل ثلاثة منهم قال أجهز ثلاثة أعطيهم ناقة وسلاحا فينال لكل واحد اجازوا ثلاثه منهم وجهز العباس اثنين وجهز يمين ابن عمرو اثنين ولما اجتمع الرجال خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم 30 الف بدا النبي يجمع الرجال ويجمع الرجال ويجمع حتى جمع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين الف من المسلمين وولى النبي على المدينة محمد بن مسلمه جعله والياً على المدينة من بعده وعلى أهله علي ابن أبي طالب وتخلف كثير من المنافقين هذا السفر بعيد الأمر شاق كثير من المنافقين هربوا من هذه الغزوات على رأسهم عبد الله بن مبي وقال عبد الله بن مبي يغزو محمد صلى الله عليه وسلم بني الأصفر مع جهد الحال والحج والبلد البعيد هل يريد أن يذهب وأن يقاتل بني الأصفر؟ بني الأصفر هم اللون. فهم لأن العرب كان في وجوههم سواده هذا بسبب الحرارة وأسلوب الحياة، وهؤلاء في وجوههم صفرة. فقال يرضو بني الأصفر. فهم مع جهد الحال مع القوة الحال وصعوبتها الآن والحال والبلد البعيد. أيحسب محمد أن قتال بد الأصفى معه اللعب هل يظلم أن قتالهم معه لعبا هل يظلمه لعبا والله لك أني أنزل إلى أصحابه مقلدين في الحبال أنا الآن أرى أصحابه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مقيدين في الحبال مقيدين يعني مربوط كل اثنين معا في الحبال وهذا خياله هو يقول أنا أعرف كيف سيكون حالهم بعدما يذهبون أنا أراهم أنا أتخيلهم الآن وهم مجبوطون في الحبال عند الروم. واجتمع جماعة منهم من المنافقين فقالوا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يريدون. اجتمعت جماعة من المنافقين فبدات تتكلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم وفي حق أصحابه بكلام كثير سيء فقالوا ما يريدون من الإججاف الإججاف هو التخويف سيقتل النبي سيعود المسلمون كذا سيقبض عليهم سيهلكون بدأوا يرجفون فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم عمار بن ياسر يسألهم عما قالوا إن أرسل إليهم يسألهم عن هذا القول فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب نحن كنا نمزح فقر ولسنا مؤكدين هذا الكلام لسنا جادين فيه وجاء إليه جماعة منهم الجد بن قيس طيب مسألة اعتذال الجد بن قيس فهمنا رضي الله عنه مسألة اعتذاله فيها أكوان بعضهم قراله هو اعتذل هو من الذين ذهبوا وعتذروا ولم يذهبوا إلى القتال وبعضهم قال وبعضهم قال لم يعتذب وكان موجودا في القتال وبعضهم قال لا بل هو اعتذر عن القتال ثم تاب بعد ذلك فهذا يقال أن هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أريد أن أتي معك إلى الجهاد ولكن قد علمت العرب الناس يعرفون أنني ضعيف القلب وأنني أحب النساء جدا ونساء الروم جميلات وأنا أخشى إذا ذهبت هناك ورأيت نساءهم أن أفتنا في ديني فاتركني هنا لكي لا أفتن هذا القول قيل من بعض المنافقين بدون شك لأن القرآن قال ومنهم من يقول لي ولا تفتني ألا في الفتنة تسقطوا وإن جهنم محيطة بالكافرين هذا القول موجود بدون شك ولكن من قاله الله أعلم قيل قاله هذا الرجل جاء جماعة منهم الجد ابن قيس يعتذرون عن القروج فقالوا يا رسول الله إذن لنا ولا تفتننا لأن لا نأمن من نساء بني الأصفر نحن لا نشعر بأمن من هؤلاء النساء النساء جميلات ونحن لا نأمن الفتنة وجاء إليه المعذرون من الأعراب المعذرون هم أصحاب العذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب الأعضاء من ضعف في الجسم مثلا أو من, كل من كلة مال وتكاليف الكتال جاءوا ليؤذن لهم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكذلك استأذن كثير من المنافقين، فأذن الله فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من المنافقين جاء يستأذن يا رسول الله إذا لي لا أستطيع القتال، فيقول النبي أذنت لك إذا. وقد أنزل الله سبحانه بعد ذلك عتابا للنبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عتابا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن لهم. لما أذنت لهم كان الأجمل والأفضل أن لا تأذن حتى يتبين المؤمن الحقيقي من غير الحقيقي هو جاء واعتذر وقال لي فأنت أذنت له فلما أذنت له اصبح مطمئنا أما لو ألزمته بقتال وجاء وقاتل أو لم يقاتل وجاء معنا ظهر امره عاتب الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال عفى الله عنك لماذا أذنت له طيب هذا الأمر أمر من الله سبحانه وتعالى والظاهر هنا أن الله غفره للنبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح لأنه قال عفى الله عنك يعني غفر الله لك ولكن هذا أسلوب عتاب لماذا أذنت له كان الأول أن تلزمهم لكي يتبين حالهم هم الآن مستتلون ومعهم ومعهم شهادة. أما إذا ألزمتهم وخرجوا لكم القتال ورأوا الحقيقة فإنه سيتبين حالهم. قد عتب الله عليه في الإذن في في ذلك الإذن بقوله عاف الله عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ثم قال الله في حقهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وارتبط قلوبهم، فهم في غيبهم يترددون. إنما يستاذنك من الذين يستأذنون؟ الذين يستأذنون هم هم الذين لا يؤمنون بالله، هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر، بل في قلوبهم ريب في قلوبهم شك، فهم في غيبهم يترددون. هم في هذا الريب في هذا الشك يترددون نذهب لا نذهب نفعل لا نفعل هم متشككون فهم في ريبهم يترددون ثم كذبهم الله تعالى في عذرهم فقال ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو أنهم أرادوا الخروج حقيقة لظهر استعدادهم ظهر تجهيزهم لسلاحهم لخيلهم لمثل هذا ولكن كره الله بعاثهم ولكن هؤلاء القوم قد كره الله قلوجهم أصلا فثبتهم يعني أضعفهم وقلل من شأنهم وقيل عدوا مع القاعدين الله سبحانه قلل العزيمة في قلوبهم لأنه يعلمهم فقعدوا مع القاعدين ثم لكي لا يأس المسلمون على قعود المنافقين قال لهم الله سبحانه لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله عليم بالظالمين يا أيها المسلمون لا تحزنوا لتخلف هؤلاء المنافقين لماذا؟ لأنهم لو جاءوا معكم ما كانوا ينصرونكم كانوا يزيدونكم خسارة تعرفوا إذا خرج المنافقون سيتكلمون كل الطريق طيب إذا مت ماذا يحدث زوجك ستتزوج رجلا آخر وأولادك سيصبحون خادمين ومالك سينتقل إليه وسيكون وسيكون هذا يضعفون به قلوب المسلمين فالله تعالى قال هذا من الخير أنهم خرجوا عندهم خرجوا من الصفوف وقعدوا في المدينة لو أنهم خرجوا مع مع المسلمين في القتال ما زادوهم إلا ضعفا ما زادوهم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة ولا بقوا خلالكم بينكم يبغونكم يعني يريدون منكم الفتنة يعني الشجر وفيكم سبعون لهم ولا شك أن هناك من يسمعهم ليست عقول المسلمين جميعا واحدة وليست ديانة المسلمين جميعا واحدة الديانة يعني درجة الدين فمنهم من هو قوي الإيمان ومنهم من هو دون ذلك وهكذا فالمعنى أنهم لو فرجوا ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يعني بينكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم وفيكم من يستمع إليهم منكم من يصدقهم ومن يؤمن بهم وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين وتخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إسلامهم وفي هذا الحال نحن عرفنا جاء الفقراء والضعفاء يعتذرون وهؤلاء لهم عذر فقيل ضعيف أعمى كبير السن هذا له عذر طيب وجاء المنافكون يعتذرون وليس لهؤلاء عذر حقيقي ولكنهم كانوا يكذبون ويعتذرون ثم جاء بعض او عفا تخلف بعض المؤمنين الصادقين الذين ليسوا بمنافقين ولكن لم يذهبوا وسوس لهم الشيطان خدعهم هم بشر ليسوا ليسوا أنبياء وليسوا لصلا وليست لهم عصمه تخلف من تخلف جماعة من المسلمين لا يتهمون في إسلامهم وهم ثلاثه كعب بن مالك نعم لا, لا أحد يقول في إيمانهم شيء ليس معروفين بالنفاق بين الناس بل هم من المؤمنين الصادقين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومراره بن جبيع وأبو خيثمة هؤلاء كم؟ هؤلاء أربعة أما أبو خيثمة فذهب يعني بعدما تخلف وتأخر ذهب والثلاثة بقوا ولما خلف هنا هؤلاء الثلاثة ظلوا ولم يصلوا أو هؤلاء الأشباعة أولا طيب وبينما الأمر كذلك رجع أبو خيثمح إلى بيته رجع إلى بيته إلى بستانه وكانت له زوجتان لأبي خيثمح له زوجتان وفي البستان ماذا؟ من ظلة عريش عريش يعني ليست خيمة الأعواب الأشباعة وعليها من دخل تحت مظلته وكانت له زوجتان وقد رشت الماء حول المظلة والفاكهه الجميلة موجودة والطعام لذيذ يجلس تحت المظلة أمام الطعام والجو الجميل فبينما هو جالس أو عندما رأى ذلك قال سبحان الله أنا هنا مع زوجتي مع أولادي في المكان الجميل مع الطعام مع العليش فإنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده في الحرارة الشمس والله ليس هذا عدلا طيب ثم أمر بتجهيز فرسه الآن قال جاهزوا لي فرسي ولبس سلاحه وركب وتبع الجيش فإنه وصل رضي الله عنه إلى الجيش بعد أيام لأن الجيش كان قد ذهب وصل بعد مدة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا يأتي من بعيد لا يعرفونه هو شخص يجري يسرع خلف الجيش قادما من بعيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة يعني أنت كن أبا خيثمة فكانه فهمنا رضي الله عنه هذا شأنه أبي خيثمة إذا بقي كم ثلاثة الثلاثة الباقون ليسوا منافقين أما كعب بن مالك رضي الله عنه فكان شابا في قوته وفي شبابه وعنده مال وعنده فرس وعنده سلاح كل شيء متاح كل شيء موجود وهذا موعد قطف الثمار كما قلنا فقال كعب غدا أذهب أنا واحد وهم جيش فالجيش يمشي ببطء بحسب حال الجيش أما أنا فواحد أستطيع أن نوصل قال غدا أدركهم وغدا قال بعد غد وبعد غد قال أبيع الثمار ثم أذهب وبعدما أبيع قال كذا ثم أذهب ثم جاءه الشيطان فوسوس له وقال له أين تذهب الآن هم الآن تقريبا وصلوا إلى, إلى تبوك فما فائدة ذهابك فلم يذهب فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه الناس يعتذرون مرة ثانية وجاء إليه هؤلاء الثلاثة وقال كعب للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان عندي عذر، لأن لم يكن هناك شيء فقد تخلفته وسيأتينا قصته قال المصنف ولما خلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا النبي هو الذي ترك علي ابن أبي طالب فألا هنا خلفي تكون مسؤولا عن بني المطلب وبني هاشم. أنت مسؤول عنهم بعدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طيب قال المنافقون قد استفقلوا النبي استفقلوا ينظنه فقيلا فتركوا. فأسرع رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى له ما سمع. يا رسول الله تريد أن تتركني مع المنافقين؟ ومع المجدى ومع كبار السن أنا أريد أن للجهاد معك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى يا علي هل تحب أن تكون بالنسبة لي مثل هارون مع موسى عليه السلام يعني تكون نائبا لي ووزيرا تكون بعدي مباشرة في الدرجة لا ترضى بهذا فقابل علي رضي الله عنه ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش وأعطى لواءه الأعظم أبي بكر الصديق أعطى راية الكبيرة لابي بكر هذا اللواء الأعظم لابي بكر الصديق وفي إعطاء اللواء لابي بكر في آخر غزوة للرسول صلى الله عليه وسلم وتخليف عليه على آل بيت حكمة لطيفة. يفهمها القارئ طيب في إعطاء من انتبه جدا في عطاء بكر رضي الله عنه راية الجهاد، وفي عطاء علي مسؤولية بني عبد المطلب وبني هاشم فيها فكرة فيها ماذا فيها أمر وهو ماذا وهو أن أبا بكر رضي الله عنه سيكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يكون الأمير العام سيكون الأمير العام على, على أهل الإسلام بعد وفاة النبي. بدليل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه راية القياده العامه للجيش اما القياده الخاصه وهي مسؤوليه بني عبد المطلب وبني هاشم فقد اعطاها النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وفقد النبي صلى الله عليه وسلم الرايه فاعطى ونحن نعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم في العاده يقسم الجيش إلى أقسام، هذه مقدمة هذه مؤخرة هذه ميمنة هذه ميسرة هذا قلب، ويعطي النبي صلى الله عليه وسلم كل جماعة لواء يجتمعون حوله ثم يضع اللواء العام بعد ذلك على المسلمين فهنا أعطى النبي الرايات فجرقها فأعطى الزبيلة راية المهاجرين وأعطى أصيد بن حضي راية الأوس والحباب بن المنزل راية الخزرج وهكذا ولما مر الجيش بالحجر الحجل هذه مكان هذا مكان الآن تابع لبلاد الأولثن بين السعودية والأولثن مكان هذا المكان كان فيه قوم من الكافرين الذين أهلكهم الله لما مر المسلمون بالحجر في هذا المكان تمام قال النبي صلى الله عليه وسلم هي ديار ثمود قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون هذه ديار الظالمين هذه الأماكن وهذه القرى هي بلاد الظالمين فلا تدخلوها إلا إلا وأنتم باكين فإن لم تبكوا فتباكوا يعني اجتهدوا في البكاء هذه بلاد ظلمت أنفسها فأنزل الله تعالى عذاب عليها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عن لا تدخلوا ديار الذين ظلموا إلا وأنتم باكون هذا صد نعم لا يجوز هذا خشية أن ينزل العذاب على من دخل هذه المدينة أو الغرب <تصفيق> السعودية موجودة مدائن صالح موجودة مدائن هذه المدائل موجودة ما زالت موجودة الأماكن التي كان فيها قوم لوط موجودة والأماكن التي كان فيها تمود وقوم عاد موجودة هذه الأماكن موجودة حتى إنهم عندما يحفرون الأرض يجدون أجسامهم فيها فهذا الذي حدث ليشعر قلوب المسلمين رحبة الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم مستعملا على حرس الجيش عباد بن بشر وكان أبو بكر يصلي بالجيش ولما وصلوا إلى تبوك وكانت أرض لا عمارة فيها قال الرسول لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يوشك إن طال بك حياته أن ترى ما هنا مرأ بساتين يعني هذا المكان كان مكانا صحراويا فاجغا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ يقوله لي معاذ يا معاذ يوشك قريبا سترى البساتين في هذا المكان والحدائم وقد كان ولما استراح الجيش لحقه أبو خيثمة لما نزل الجيش في مكان للاستراحه ادركه ابو أبو خيثمة وكان من خبر مجيئه كانت قصة هذا بسرعة أنه دخل على أهله في يوم حارب فوجد ملعتين له في عريش لهما في بستان فهو ذهب إلى أهله فوجد زوجتين من زوجاته في عريش العريش قلنا ماذا؟ نظل غطاء في بستان قد رشت كل منهم منهما عريشها وبردت فيها ماء كل واحدة وضعت الماء على الأرض حول العريش وهي طعاما جهزت الماء وبردته وجهزت الطعام وكان يوما شديد الحر وكان هذا اليوم حارا جدا فلما نظر ذلك قال يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وأبو خيثمة في الظل في ظل بارد وماء مهيئ وملاقة الحسناء ما هذا بالنصف هذا ليس عدلا ثم قال والله لا أدخل عليش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زادا جاهزة لي زادا جاهزا لي طعاما ففعلته ثم ركب بعيره وأخذ سيفه وخرج يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهمنا فصادفه حين نزل بهذا المكان في تبوك صادف النبي وجده عندما وصل إلى عجل المعركة وتوقف بالجيش فأذلكه هذا ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك جيشا كما كان قد سمع فأقام هناك أياما أياما جاءه في أثنائها يوحنى صاحب أيله وصاحبته أهل جرباء اسم مكان وأهل أذرح وأهل ميناء فصالح الجميع صالح النبي صلى الله عليه وسلم الجميع صالح يوحنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على إعطائه الجزية ولم يسلم يوحنا وكتب له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا هذه صورته النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم عقد الصلح معهم ولكن ولكن هذا إلى أجل كما سيأتينا عقد النبي صلحا مع بعض العرب لما وصل إلى تبوك ولم يجد أحدا من المشركين من الروم استغل النبي هذا الوقت في عقد المصالحات. فقال بسم الله الرحمن الرحيم هذه أمانة من الله هذا تأمين أمان من الله ومن محمد صلى الله عليه وسلم النبي رسول الله لمحنا ابن روا ولي أهل يا أيلة هذا الكلام ليس لمحنا وحده بل لأهل عياله أيضاً صفنهم وسيارتهم في البر والبحر. لهم ذمه الله ولهم أحمد لهم ذمه الله ولهم ذمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان معهم من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر يعني لهم عهد من الله لهم عهد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل معهم في هذا العهد من هؤلاء القوم الذين حولهم من أهل الشام وأهل البحر فإن من دخل معه فهو امن معه فمن احدث حدثا ما معنى أحدث؟ يعني فعل شيئا جديدا مناقضا للعاد فانه لا يحول ماله دون نفسه إذا من فعل شيئا فإن ماله لن ينفعه دون نفسه يعني ولن ينفعه ماله وإنه لا طيبة لمن أخذه من الناس يعني من أخذ هذا المال هو جائد لهم لمن, لمن يحدث في الدين وإنه لا يحل أن يمنعوا ماء يريدونه ولا طريقا يريدونه من بجر أو بحر لا نمنعهم لا يحل أن يمنعوا من ماء يذقون إليه للشرب ولا من طريق يريدونه من بجر أو بحر ثم كتب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أزرح ولأهل جرباء كتابا صورته كتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وسلم النبي لأهل الأزرح وجرباء إنهم آمنون بأمان الله هم في امن من امان الله وأمان محمد صلى الله عليه وسلم وإن عليهم مئة دينار في كل رجل على هؤلاء القوم جميعا ليس كل واحد جميعا أن يدفعوا مئة دينار في كل رجل وافية طيبة والله كفيل بالنصح والإحسان للمسلمين والله تعالى يحفظوا ويهتم بالمسلمين هم يدفعون مئة كل سنة انظر إلى مئة دينار وانظر إلى عدد القوم عددهم كبير فمئة دينار للجميع في السنة ليس شيئا كبيرا وصالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل ميناء على ربع ثمارها تزرعونها ونحن نأخذ ربع الثمر فقبلوا أهل مايناء أهل مايناء نعم منا ومايناءكم أهل مايناء مايناء لا ثم إن رسول صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في مجاوزة التبوك إلى ما هو أبعد منها من ديار الشام فقال له عمر إن كنت أملت بالسيل فسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أملت بالسيل لم أستشر النبي يشاوله ما لا نبقى هنا أو نتقدم بعد تبور فقال عمر يا رسول الله إذا كان الأمر جاءك من الله فتقدم فقال النبي لو أن الأمر جاءني ما كنت اسالكم أنا طلبت الشورى لأي سبب؟ طلبت الشور لأن لأنه ليس في الموضوع أمر من الله. فقال يا رسول الله إن الروم جموعا كثيرة وليس بالشام أحد من أهل الإسلام وقد نون لا يوجد في الشام مسلم وروم نحن قد اقتربنا منها وقد أفزعهم دنوق وهذا الدنوق وهذا الاقتراب قد أغضبهم قد خوفهم فلو رجعنا في هذه السنة حتى نرى أو يحدث الله امرا لو انتظرنا حتى نرى ماذا يكون أو يحدث الله أمرا فتوقع فأو فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم مشورة وأمر بالكفول فرجع الجيش إلى المدينة طيب بقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك أياما ولكن لم يجد كيدا ولم يجد جيشا فظل قليلا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه بدون حتلنا لأن المشركين لم يجيوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فبنى مسجدا هذا اول مسجد بني في المدينه وهو مسجد قباء فيما مسجد من على التقوى ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة فبنى مسجده المعروف المسجد النبوي وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك جاءه قوم من المنافقين قد بنوا مسجدا في حيهم في مكانهم في أطراف المدينة أيضا يقولون يا رسول الله بنينا هذا المسجد للكبار والضعفاء من قومنا لا يستطيعون أن يجيئوا إلى مسجدك كل يوم من خمسة مجاد فهذا مسجد نصلي فيه ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عندهم مرة هذا مثل شهادة أن هذا المسجد قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم في هذا المسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد تبوك كان في يجاهد للجيش قال بعد رجوعنا من تبوك أصلي هناك فهمنا؟ وهذا المسجد بناه المنافقون لكي يفرقوا بين المسلمين ولكي يقابلوا فيه اعداء الإسلام من الخارج الذين ياتون اليهم يقابلونهم هناك ولكي يكون فيه تفريق وفيه وفيه حرب على الإسلام ولكنهم أرادوا له صورة شرعية فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ولكن بينما النبي صلى الله عليه وسلم عائد بينما هو عائد من تبوك، إذ نزلت آيات صوره التوبة وفيها إن هذا المسجد مسجد وضع ليضر المسلمين لا لينفعهم فلا تصلي فيه لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق, أحق أن تقوم فيه هذا مسجد كباء فإنه هذا المسجد الذي يصلى فيه لا تقوم في هذا المسجد فإنه وقال الله تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وردوان خير أن من أسس بنيانه على شفى جنف هارم فانهار به في نار الجعنم مسجد الدرار لما كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسافة منها يعني من المدينة بلغه خبر مسجد الدران وهو مسجد اسسه جماعه من المنافقين معارضه لمسجد قباء يعني هم بنوه مقابلا ومعارضا لمسجد ماذا لمسجد قباء ليفجروا جماعة المسلمين لكي يفرقوا جماعه المسلمين وجاء جماعة منهم إلى رسول صلى الله عليه وسلم طالبين منه أن يصلي لهم فيه يا رسول الله صل لنا في هذا المسجد يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه فسألهم عن سبب بنائه لماذا بنيتمه فحلفوا بالله إن أردنا إلا الحسنى والله وطالله وبالله نحن بنينا هذا لكي يكون فيه خير للإسلام ونفع لكي يصلي فيه الضعفاء والمساكين بدأوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون الخير فحلفوا بالله إن أردنا إلا الحسنان والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد أنهم كاذبون في قولهم هذا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما علم النبي بأمر هذا المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه لينطلبوا إليه وليهدمه فذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهدموا هذا المسجد الذي أسس ليفسده في بلاد المسلمين هذا ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة جاءه جماعات من الذين تخلفوا يعتذرون كذبا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه جماعات من الذين لم يذهبوا إلى الكتال معهم يعتذرون ويكذبون فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم علانيتهم يا رسول الله لنا عذر كنت كذا كان ولدي كذا كانت زوجي كذا كنت مريضا فأني كل واحد له عذر والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم الظاهر يقول هذا الظاهر مكبول ظاهره أن له عذر فإن ويترك النبي ضمائرهم وقلوبهم إلى الله قبل النبي علانيتهم يعني ظاهرهم ووكل ضمائرهم إلى الله وكلها يعني تركها إلى الله واستغفر لهم صلى الله عليه وسلم وجاءه كعب بن مالك الخزرجي مناره بن ربيعه وهلال بن اميه الاوسيان كعب بن مالك من الخزرج مناره بن ربيعه وهلال بن اميه من الاوس جاءوا المكرين بذنوبهم هؤلاء الثلاثه كما كنا مؤمنون صادقون فجاءوا معترفين بالذنوب كعب بن مالك رضي الله عنه آه من الشباب الأقوياء سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك بينما كان النبي في تبوك إذ قال أين كعب بن مالك فهمنا فقال بعض الناس كلاما سيئا قال هو مع الزوجات يلبس الملابس النظيفة ويبقى في الجو البالد فقال بعض الصحابة لهذا المتكلم قال كذبت يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خير يعني هذا رجل لا نعلم عنه إلا الخير، ولا ندري لما لم يأتي. فنحن يعني لا نقول هو منافق، ونحن لا نحن نعلم عنه الخير. فلماذا امتنع ولماذا لم يأتي الله علَم لا ندري. فلما جاء تعب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل قاع تعب على النبي، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم الغضب، يعني تبسم النبي تبسما خفيفا ولكن يظهر منه الغضب على وجهه. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفك يا سعد لما لم تخرج معنا إلى القتال فقال يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من, من سقطه بعض ولقد أوتيت جدلا الجدل هو ماذا هو قوة الحوار أنا أستطيع أن أتكلم يا رسول الله أنا متكلم جيد أنا أستطيع الكلام وأستطيع أن أقول لك العضل وأتكلم معك بكلام حتى تبكي علي أستطيع أن أحزنك وأن أبكيك على حالي حتى تقول يعني غفل الله لك قال ولكنني أعلم أنني إذا قلت شيئا يغذلك الآن فإن الله سيخبلك وإن الله سيسخطك علي أنا أستطيع أن أكذب وأستطيع أن أتكلم ولكن لن افعل هذا انا سأقول الحق والله ما كان لي من عذر لم يكن عندي شيء فقط وصوص الشيطان لي وقال غدا تلحق بعد غد تلحق بعد غد تلحق ثم ماذا وقت واردت ان اذهب فوصوص الشيطان الي أين تذهب ستذهب وتقابلهم راجعين انت قال الامر قال فبقيت لهذا السبب ولم يكن عندي عذر وكنت كانت عندي قدرة وكان عندي المال وكان عندي السلاح وكان عندي الفرس كنت مستعدا ولكن خذ عن الشيطان يقول لقد أتيت جدلا أنا أعطيت أعطان الله قوة مجادلة أستطيع أن نناقش ولكن الله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب تجدى ليه عني أنا أعلم لو كذبت عليك لكي تجدى عني لا ليوشكن الله أن يسخط علي فيه أنا لو تكلمت معك اليوم بكلام أنت ترضى به عني أنا أعلم أن الله بعد ذلك يغضب علي ويسخط علي فيه ولئن حدثتك حديث صدق تغضب علي فيه أما إذا فعلت العكس إذا حدثتك بحديث هو صادق وأنا أعلم أنك تغضب علي من هذا ولكن أتكلم به إذا حدثتك بحديث صدف تغضب علي فيه فإني أرجو فيه عفو الله أنا أرجو أن يعفو الله عني والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما كان عندي سبب ما كان لي من عذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق أما هذا فهو صادق، هذا الكلام الذي يقوله أصل، فقد صدق. فقم اذهب يا كعب حتى يقضي الله فيك. ما معنى أما هذا فقد صدق؟ هذا يشير إلى أن الكثيرين غيره لم يصدقوا. فن هذا إذا قلنا نعم لأن أما فيها معنى الحصر، فإذا قال أما هذا فقد صدق، فمعناه أن غيره لم يصدق. هذا يوحي بذلك فقال له قم حتى يقضي الله فيك وقال صاحباه مثل قوله وقال أيضا مرارة بن ربيع وهلال بن أمية مثل هذا لم يكونوا جميعا معا في نفس الموقف ولكن كل واحد في وقته فقال بعضهم هذا فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لكعب قال أيضا نفس الكلام ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامهم قال لا أحد يكلمهم فاجتنبهم الناس ابتعد الناس عنه واجتنبوه. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلوا نساءهم بعد ذلك أمرهم النبي أن يعتزلوا النساء كل واحد له زوجة لا تقترب منه ايضا فاعتزلت نساؤهم ذهبت كل واحدة الى أهلها طيب هل هذا طلاق؟ قال النبي ليس طلاقا ولكن لتبتعد عنه إلا زوج هلال ابن أمية زوج هلال قالت يا رسول الله إن هلالا رجل كبير هو كبير السن وناعرف حاله ولا يستطيع أن يعيش وحده لا يجد من يساعده في حياته فاستأذن فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة زوجها لأنه شيخ ضائع شيخ كبير السن يعني ضاع عمره وما بقي له في الحياة كثير ليس له خادم فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لها قال لا بأس لك بخدمته ولكن بدون جماع بدون لقاع قال فقط بالخدمة فقابلت ولم يزالوا كذلك حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ما زال هؤلاء الثلاثة هكذا حتى شعروا أن الأرض قد ضاقت لا أحد يكلمهم حتى زوجاتهم تركتهم ولم يزالوا كذلك حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبوا وضاقت عليهم أنفسهم ضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إلي ضاقت أنفسهم وظنوا أنه ليس هناك نجاة ليس هناك ملجأ ليس هناك مهرب من الله إلا أن نلجأ إليه ونتوب إليه ثم تاب الله عليهم فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليهم من يبشرهم بهذه النعمه الكبرى فتلقاهم الناس افواجا يهنئونهم بتوبه الله هؤلاء ظلوا هكذا وقتا طويلا ظلوا خمسين يوما لا يكلمهم احد يذهب إلى السوق يكلم الناس فلا يجيبه أحد يذهب الى يقول كعب كنت أقوى الرجلين أنا أقوى منهما أنا شاب وهما كبيران أما هما فجلسا يبكيان في بيتيهما. هذا كلام صعب، كلام كعب يقول أما أنا فكنت أقوى الرجلين فكنت أخرج إلى ماذا يخرج من بيته إلى المسجد قال فأصلي فيه وأسلم على الناس فلا يجيبونني أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فلا يرد السلام فأنظر إلى فمه هل حرك شفتيه؟ وكنت أصلي فإذا صليت نظرت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الي فإذا أنهيت الصلاة التفت النبي عني فإن وظل المسلمون هكذا يقول كعب بينما أنا أصلي في يوم من الأيام فوق بيتي لا يذهبون إلى المسجد لأن الناس لا يكلمونهم فقال بينما أنا أصلي إذ سمعت صوتا من بعيد يقول أبشر يا كعب ابن مالك فقلت تاب الله علي فلما وصل صاحب الصوت لم يجد كعب شيئا يعطيه هدية لصاحب الصوت إلا ثوبه فخلع ثوبه واعطاه له هدية ثم اقترض كعب ثوبا من بعض جيرانه أعطوني ثوبا أذهبوا فيه إلى المسجد فأخذ ثوبا يذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه الناس قابلهم الناس افواجا يعني جماعات يهنئونهم بتوبة الله فلما دخل كعب المسجد تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرورا يقول ابشر يا كعب بخير يوم يمر عليك منذ ولدتك امك ابشر بافضل يوم يمر عليك منذ ولدتك امك فقال كعب من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ يعني هذه التوبة هي توبة من عندك أو هذا شيء من عند الله؟ من عندك أم من عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل من عند الله. فقال كعب يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله. من توبتي أن أتصدق بكل المال توبة. الى الله و رسوله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك يعني لا تدفع كل المال صدقه فان فانت إنسان تحتاج الى طعام وتحتاج الى شراب وتحتاج الى اشياء امسك عليك بعض مالك فهو خير لك ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الايات التي فيها توبته هو صاحبه فقال الله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ضاقت الأرض بما وسعت باتساعها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وحتى أنفسهم شعرت بالضيق وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أنه ليس لهم مأرب ليس لهم مفر ليس لهم مكان يذهبون إليه إلا الله ألا من جاء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب العين تاب الله تعالى عليهم لكي يتوبوا إنه سبحانه هو التواب العين هو الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لهؤلاء الثلاثة الذين خلفوا جيد طيب نقف بإذن الله تعالى عند هذا الموضع ولنا لقاء إن شاء الله تعالى في دفعة قادرة نكمل ما بقي جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.